سؤال عن خيذية صفاة في الله سؤال من الله نعم سؤال عن خيذية صفاة الله لا بشكل لأنه ليس ذلك في مالك رحمه الله قال ما أراك إلا منتبعا فأمر به فأخرج من مجلس يعني لا يسأل عن الخيذية نعم